السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد اليوم مع كتاب الزكاه مع كتاب الزكاه ونحاول ان شاء الله الانتهاء منه في هذه الجلسه مش هنكروت ولا حاجه يعني بس ان شاء الله الكلمات اللي فيها شكالها نوقف عندها الكلام السهل إن شاء الله تقرأه مع كل واحد يقرأه مع نفسه الباب الأول في مقدمة الزكاة وفيه عدة مسائل المسألة الأولى في تعريف الزكاة الزكاة لغة النماء والزيادة وشرعا عبارة عن حق يجب في المال الذي بالغ نصابا معينا بشروط مخصوصة لطائفة مخصوصة وهي طهرة للعبد وتزكيه لنفسه قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وهي سبب من أسباب اشاعه الألفة والمحبة والتكافل بين أفراد المجتمع المسلم المسألة الثانية، المسألة الثانية حكم الزكاة ودليل ذلك. الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه الخمسة، وهي من أهم وهي أهم أركانه بعد الصلاة. لقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس في من بداية الحديث وفي الحديث وإيتاء الزكاة وقوله صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ بن جبل وفي هذه الوصية فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تأخذ من أغنيائهم وترد في فقراءهم أو ترد على فقراءهم. وقد أجمع المسلمون في جميع الأمصار على وجوبها. واتفق الصحابة على قتال مانعيها. فثبت بذلك فرضية الزكاه بالكتاب والسنة والijma. المسألة الثالثة حكم من انكرها من أنكر وجوب الزكاة جهلا بها؟ وكان ممن يجهل مثله ذلك إما لحداثه عهده بالإسلام أو لكونه نشأ ببادية بعيدة عن الأمصار عرف وجوبها ولم يحكم بكفره لأنه معذور وإذا كان منكرها أي منكر الزكاه. مسلم ناشئا ببلاد الإسلام وبين أهل العلم فهو مرتد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 تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا, وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله ولقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها, يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها والعناق الأنثى من ولد المعز ما لم تستكمل سنة وكان معه في رأيه الخلفاء الثلاث وسائر الصحابة فكان ذلك إجماعا منهم على قتال مانع الزكاه ومانعوها بخلا يدخل تحت هذه النصوص طبعا الذي ينكر الزكاه فهو كافر لو اداه الذي ينكر فرضيه الزكاه هو كافر ولو ادى الزكاه زي ما نفس الكلام يعني اي شيء معلوم من الدين بالضروره واحد بيستحل الزنا فهو كافر وإن لم يزد. وهكذا بقى قص على ذلك أيها الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. من ينكرها يكفر ولو كان ولو لم يأتي بهذا الأمر أو لو كان من الواجبات ولو أتى هذا الأمر. المسألة الخامسه في الأموال التي تجب فيها الزكاة تجب الزكاة في خمسة أجناس من الأموال. أولها بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم طب احنا عندنا الحاجات تؤكل كثيره جدا يعني كل انواع الطيور تؤكل وما فيهاش زكاه الخيول عزكم الله تؤكل لكن ليست من عادة قومنا اسماء تقول ذبحنا فرس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس فيها زكاه إنما الزكاه في بهيمة الانعام وبهيمه الانعام محصورة في الإبل والبقر والغنم الإبل طبعا معه العفوان البقر معه الجاموس، عزكم الله والغنم معه الماعز نوع واحد يعني البقر والجاموس نوع واحد والغنم والماعز نوع واحد وذكر الحديث الدليل الثاني النوع الثاني من الأجناس التي تجب فيها الزكاة النقدان وهم الذهب والفضة وكذلك ما يقوم مقامهما من العملات الورقية المتداولة اليوم وذكر آية التوبة وذكر الحديث الذي مر في المسألة التي قبلها عروض التجارة وهي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم الحبوب والثمار الحبوب هي كل حب مدخر مقتات من شعير وقمح وغيرهما والثمار هي التمر والزبيب لقوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض ولقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضحي نصف العشر المعادن والركاز هذا النوع الخامس المعادن هي كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غير وضع واضع مما له قيمة كالذهب والفضة والنحاس أو النحاس وغيرها والركاز هو ما يوجد في الأرض من دفائن الجاهليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس وأجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعادن المسألة السادسة في الحكمة من إيجاب الزكاه وعلى من تجب والشروط وجوبها الحكمة في ايجاب الزكاة تطهير المال تطهير المال وتنميته تطهير المزكي من الشح والبخل مواساة الفقير تحقيق التكافل والتعاون والمحبة بين افراد المجتمع إن في أدائها شكرا لله تعالى انها تدل على صدق إيمان المزكي انها سبب لرضى الرب سبحانه وتعالى على من تجب الزكاه وشروط وجوبها تجب الزكاه على من توافرت فيه الشروط الاتيه الإسلام فلا تجب على الكافر ولم ولو اداها فلا تصح منه الحريه فلا تجب الزكاه على العبد والمكاتب فتجب زكاته عليه المكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه من سيده وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي آتا ملك النصاب ملكا تاما مستقرا رابعا حولان الحول على المال وهو والمعتبر الحول الهجري ليس الحول الميلادي. والزكاة قسمان في المسألة السابعة: زكاة الأموال وهي التي تتعلق بالمال، وزكاة الأبدان وهي زكاة الفطر. الثامنه زكاة الدين الدين إذا كان على معسر فإن صاحب الدين يزكيه إذا قبضه لعام واحد في سنة قبضه. وإن كان على مليء قادر فإنه يزكيه لكل عام لأنه في حكم الموجود عنده وهذا أحد الآراء وأقربها للصحة يعني في رأي آخر يقول ان الدين إذا كان على معسر أو على ملي يزكى عند قبضه في سنة قبضه فقط. هنا الكتاب يفرق إن كان الدين على معسر لا يزكى إلا في سنه قبضه وإن كان على مليء يعني واحد غني مستلف منك فلوس بيكمل مشروع أو كذا وبعدين يستلف منك خمس سلاف جنيه انت تعتبرها موجودة معك في مالك في, في كل سنة تخرج عليها الزكاة هذا رأي الكتاب في رأي عند ذكر الشيخ عادل العزازي أن الدين سواء كان على معسر أو على مليء بأنه لا يزكى إلا في سنة قبضه عندما يقبضه يزكيه لسنة واحده الباب الثاني في زكاه الذهب والفضه وفيه عده مسائل المساله الاولى حكم الزكاه فيهما وادله ذلك تجب الزكاه في الزهد والفضه لقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم الله العافيه لنا والمسلم. ولا يتوعد بهذه العقوبه الا على ترك واجب ده الشاهد من الايه وجه الدلاله وجه الدلاله من الايه الشهد من الايه يقول لك وجه الدلاله إيه؟ انه لا يتوعد بهذا الوعيد او بهذه العقوبه الا على ترك واجب ولقوله صلى, و... صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها وساق الحديث ولإجماع أهل العلم المسألة الثانية مقدارها مقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة ربع العشر أي في كل عشرين دينارا من الذهب نصف دينار وما زاد فبحسابه قل أو كثر وفي كل مئتي درهم من الفضة خمسة دراهم وما زاد فبحسابه وساق الحدث وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دنارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليه الحول ففيهما نصف مثقال ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال اللي هي الآن 85 وثمانين جرام ذهب و 595 وتسعين جرام فضة نصاب الذهب 85 وثمانين جرام ذهب نصاب الفضة 595 وتسعين جرام من الفضة من يملك ذلك سواء بقى ذهب أو فضة أو عملة ورقية أي نوع من العملات اللي وبلغت نصابا وحال عليه الحول يملك النصاب النصاب والملك ويحق ويحل عليه الحول الهجري ده ماله يعني ربنا يعني ان شاء الله انت الله اكرم منك يعني ان شاء الله حتى لو عندك برضو 18 برضو طلع على 85 مش متحاسبش يعني بالملي قوي كده البعض العلماء فرق بين الذهب عيار 24 و 21 و 18 وبالتالي تختلف في الجرامات لكن الله أكره منك بكثير يعني إن شاء الله إنفق ينفق عليك طلع على 85 كله وتوكل على الله إني الشيخ يعقوب بيقول طلع على نصاب الفضة لو عندك ما قيمة 595 جرام فضة يعني مثلا ممكن يطلعوا 1000 جنيه بس الوقت مثلا معرفش الأسعار الفضة شكلها يد الوقت فقال برضو بلغت نصابا تخرج وبعدين أنت عندك ألف جنيه هتطلع منها كآن 25 جنيه أنت لو واحد يديك خمسة ألف جنيه دلوقتي وقال لك طلع منها 25 جنيه بس هذه ألف جنيه ونطلع أنا 25 فأمر بسيط جدا لكن يعني إن شاء الله ربنا يسر لنا ولكم المسلمين جميعا ويجعل الدنيا في أيدينا ولا يجعلها في قلوبنا المسألة الثالثة شروط الزكاة يشترط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة الشروط التالية: بلوغ النصاب، اللي هو عشرون مثقال من الذهب، ويساوي بالجرامات خمسة مكتوب وتم... عندك في الكتاب 85 وتمانين جرام، والنصاب الفضة مئة درهم من الفضة، اللي هو إحنا قلنا كم 595 خمسة جرام من الفضة. بقية الشروط العامة التي سبقت في ال في الزكاة عموماً هي الإسلام والحرية والملك التام وحولان الحول برضو إبقاءه مع بلوغ النصاب تبقى كده تتم الشروط في زكات النقدية. هي المأساة زكات الحلي ستأتي معنا إن شاء الله. المسألة الرابعة في ضم إحدى في حضم الذهب والفضة إلى الآخر يعني واحد عنده ذهب وفضة هذا لا يكمل النصاب يعني الذهب لوحده لا لا يكمل نصاب لم يبلغ نصاب والفضة وحدها لم تبلغ نصاب نضم الذهب والفضة مع بعض نخليهم نصاب واحد ولا لا قولين للعلماء صاحب الكتاب مجموعة العلماء ترى أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب على القول الراجح عند, من إيه؟ عند المصنفين عند مصنف الكتاب وهذا الرأي اختاره الشيخ الألباني رحمه الله الشيخ العثيمين رحمه الله وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد وقول أبي عبيد وابن ابي لي وابن أبي ليلى وأبي ثور وخلافا للجمهور يعني الكلام اللي احنا ولاده كله خلافا للجمهور يعني كده الشيخ الألباني والعثيمين والشافعيه والشافعية عن أحمد وأبي عبيد وأبي ثور وابن أبي ليلى كل دول خلف الجمهور يعني لأن الجمهور وهم الحنفية والمالكية والرواية عن أحمد وقول الثوري يقال ايه يضم أحدهم على الآخر وأنا بصراحة أمير إلى هذا الرأي يعني لأن ده هذا مال وهذا مال يعني النقدين نفسهم لو إحنا لما ندخل لما إن شاء الله ربنا يمتعكم بالصحه بالصحة في العمل الصالح لما نصل إلى بيوع في كتاب الربا باب الربا هتلاقي ان في الحديث الأصناف الستة اللي تجري فيها من الربا منهم الزهب بالذهب والفضة بالفضة وبقيت الأربعة المطعومه اللي هو القمح بالقمح أو البر بالبر يعني الشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر يدا بيد سواء بسواء ومثلا بمثل اللي هي سواء بسواء فمن زاد أو استزاد فقد اربى العلماء قالوا ان العله في الذهب والفضه عله سريان الربا في الذهب والفضه الثمنيه أنه أن الذهب والفضة يدفعاني ثمنا للأشياء يعني أنا راح أشتري مثلا سيارة ممكن يبقى معايا جنيه ذهب أو سبائك ذهبية أدفعها مقابل السيارة أو فضة نفس المسألة أو عملات الورقية اللي هي بتحل محل هذا العم. فلماذا التفريق هنا الآن ويقول بعض العلماء انها ما نكملش الأنصب من بعضها مع إني في الربا لما جي عند باب الربا هيقول لي هيقول لي ان عله الربا في الذهب والفضه انهم يدفعان ثمنا للاشياء اللي هي بيسموها الثمنيه والعله في الباقي الأطعمة الثلاثه الاربعه المذكوره في الحديث انها ايه مطعومه الطعم يعني انها طعام يعني قوت يقتات به فكل ما يقتات به يجري فيه الربا وكل ما هو ثمن يجري فيه الربا يعني نفس المساله منفعش جنيه مصري بجنيه مصري وازيد عليه مثلا شل أو بريز أو كثير أو قليل هو جنيه مصري بجنيه مصري وإذن بيد ومثلا بمثل منفعش في العملة لما روح أشتري عملة ربنا يرزقنا أيكم العمرة والحج واحد بيروح يغير ريالات مثلا ما ينفعش اروح للراجل بتاع العمله اديله مثلا ألف جنيه اقول له بها بيها ريالات واقول له بعد كده مثلا إنت لك ليك جنيه اروح اجيبها لك من البيت واخد الفلوس واروح اجيب ما ينفعش يدا بيد ومثلا من الذهب والفضه والعمله بكل أنواعها طبعاً الذهب بالذهب والفضة بالفضه بالفضه والعمله من نوعها العمله من جنسها يعني جنيه مصري بجنيه مصري ما ينفعش نزود ولا نقص ريال سعودي بريال سعودي طب جنيه مصر بجنيه بريال سعودي ماشي يبقى فيه تفاضل لكن يد بيد وفي نفس المجلس واحد مناس يروح يجيب ذهب بتقسيط ما ينفعش يجيب ذهب بتقسيط في ناس كده بتروح تجيب ذهب وتضيع بالتقسيط او انت تروح زي ما كناها سلع عادية يروح فلان ده معاه فلوس وانا محتاج شبكة لابني ولا لبنتي ولا الكذا اروح اقول له انا هات لينا ذهب بتقسيط ما ينفعش الذهب بتقسيط لابد بد ان تنتهي كل حاجة في نفس المجلس حتى ذهب جديد وذهب قديم عند الجمهور ما ينفعش الا بيسلم بمسل ما ينفعش ادفع فرق اروح ابيع الذهب الجديد القديم واخد ذهب جديد وبعدين ادفع الفرق ما ينفعش عند الجمهور فابيع الذهب القديم عقد لوحده وبعدين اشتري ذهب جديد بعقد لوحده ينفع في الذهب والفضه ما ينفعش الكلام ده تبادل العملات ما ينفعش فيها الا يد بيد ومثلا بمثل وفي نفس المجلس فلا بد ان احنا ناخد بالنا من هذه الأمور هنا المجموعة العلماء اللي ذكرناهم بيقولوا ما ينفعش نضم في الزكاة يعني أنا عندي مثلا 45 جرام ذهب كده ما لم يبلغ النصاب وعندي مثلا احنا قلنا الفضه 595 او 600 وعندي 300 جرام فضة لا هذا بلغ نصاب ولا هذا بلغ نصاب مجموعة العلماء وعلى رأسهم من المعاصرين الشيخ الألباني والشيخ العثيمين رحمه الله بيقولوا نحن مينفعش نضمهم لبعض الجمهور لا بيقول لا بيقول نضم الذهب مع الفضة ويبلغ نصاب وده أنا بالنسبة لي هذا يعني أكثر اطمئنانا بما إننا فيك لما نصل إلى باب الربا في البيوع هنعتبرهم حاجة واحدة بنعتبرهم ثمن للسلع هنفرق بينهم هنا ليه؟ بعد شوية هنلاقي في زكاه البقر عزكم الله هنضم الجموس والبقر مع بعض وهنضم الضأ والمعز مع بعض التفريق بين الفضة والذهب في في زكاه المال انا صراحة يطمئن قلبي لرأي الجمهور في إن انا لو عندي نصف النصاب من الذهب والنصف من الفضة نجمع الاثنين على بعض ويبلغوا نصاب وزكي ان شاء الله ويعني انفق ينفق عليك ايضا يعني نعم تطلع بالذهب ولا بالفضه تطلع الاصلح للفقير طالما بلغ نصاب خلاص ما هو كده بلغوا نصاب مع بعض هم الاثنين بلغوا كده نصاب طالما بلغوا نصاب يبقى هتطلع ربع العش طلع الذهب ذهب والفضه فضه يا سيدي ما تزعلش يعني يخد عندك نصف ذهب زه... نصف, نصف من الذهب ونصف نصاب من الفضه طلع من الفضه من الذهب على مقدار النصف وطلع على من الفضة على مقدار نصف ونحن عايزين ننتهي من كتاب الزكاه النهارده عشان ما فيش فرصه ثاني فنخلي بقى ان شاء الله ان كان إن فاض وقت يعني وما اظن ان يفيد لله ان شاء الله شيء اخر زكاه الحلي يقول لا خلاف بين أهل العلم في وجوب زكاه الحلي المعد الادخار يعني زوجة عندها الذهب اللي عندها بلغ نصاب وهو معدل الادخار يعني مش للزينة احنا جايبينه كده للزمن لا خلاف ان فيه تجب فيه الزكاة بيقول ايه المعدل الادخار والكراء كراء يعني واحد ايه بالبلدي كده واحد بيكري حاجة الكراء ده يعني مثلا زي الإجار كده زي الإجار يعني يروح يأجر ذهب اليوم مثلا بكذا وبعدين يرجعوا الصحاب يقول وفي الحلي المحرم تجب فيه الزكاة محرم كالرجل يتخذ خاتما من ذهب أو المرأة تتخذ حليا صنع على صورة حيوان أو فيه حيوان أما الحلي كل ده تجب فيه الزكاة أما الحلي المعدل الاستعمال المباح والعارية يعني ناس تيجي تستعيره وبعدين ترجعه فالصحيح من قولي أهل العلم وجوب الزكاة فيه وذكر الأدلة وأدلة واضحة جدا يعني إن شاء الله كل واحد يقرأها مع نفسه وفي الآخر بيقول ولأن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة لقوله صلى الله عليه وسلم ما يريبك إلى ما لا يريبك فهو خلاف سائق بين أهل العلم محدش ينكر على حد من يقول بوجوب الزكاة في الحلي حد ينكر عليه من يقول بأن الزكاة الحلي ليس فيه زكاة بأن الحلي المعدل الزينة ليس فيه زكاة فرضو محد ينكر عليه المسألة السادسة في زكاة عروض التجارة والعروض جمع عرض جمع عرض هو مسكن الراء جمع عرض وعرض تنفع كذا وهذا, وهذا وهو ما أعده المسلم للتجارة من أي صنف كان وهو أعم أموال الزكاه وأشمله وسمي بذلك لأنه لا يستقر بل يعرض ثم يزول فإن التاجر لا يريد هذه السلعة بعينها وإنما يريد ربحها من النقدين والزكاة واجبة فيه لعموم قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولقوله لمعاذ أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم الحديث وشروط وجوب الزكاة في عروض التجارة أن يملكها بفعله كالشراء وقبول الهدية فلا يدخل في ذلك الإرث ونحوه مما يدخله قهرا وعايز يقول أننا عندي مثلا محل بقالة مثلا على سبيل المثال وبلغ الرأس المال اللي أنا دا المال مثلا هنقول أنا داخل في رأس المال إيه بلغ نصاب يعني هنقول بخمسة عشرين بعشرين بخمسين ألف أيا كانت اللي الصورة من الصور فبيقول بقى هنا الشارح الكتاب بيقول إن لا يدخل في ذلك إن أنا ورست محل تانية بس أنا برضو المسألة محتاجة تبحث لماذا لا يدخل الإرث في هذه المسألة. انا ورثت محل ثاني يعني ورثت عندي محل بخمسين ألف جنيه راس المال وبعدين ورثت محل ثاني بقليل او بكثير لماذا لا يضم طبعا انا ما كانش في وقت عشان ابحث المساله ان الارث لماذا لا يدخل ارث طالما الارث هو عروض تجاره اصلا خلاص طالما دخل يبقى انا ورثت عروض تجاره وتدخل مع من أموال الزكاة أنا برضو مش, مش بفتي لكن المسألة تحتاج المسألة تحتاج إلى بحث أن يملكها بنية التجاره الحاجات اللي عندك دي في في المحل اللي أنت ملكتها تكون فيها نية التجارة واحد بقى مثلا بيقتني عنده, عنده عايز مثلا يقتني نوع معين من ال... عنده حاجة معينة من تباع وتشترى وهو عايز يقتنيها مش هيتاجر فيها. طول ما هي للقنية وليست للتجارة يبقى ليس فيها زكاة حتى ينوي بها التجارة نبدأ نعد من هنا بداية الحول بتاعها حضرتك دخلت فتحت تجارة مثلا بخمسة وعشرين ألف جنيه بعد سنة هجرية حسبت حساباتك ولقيت أ كنت دلوقتي كسبان بال. وعشرين ألف جنيه بقت خمسة ألف جنيه أطلع على الخمسة ألف جنيه كلها طب لا لا مش العشرة الخمسة وثلاثين كاملة رأس المال والربع السنة جاية بقوا خمسة ألف جنيه يطلع على الخمسة وخمسين ألف جنيه كاملة طب أنا خسرت كانوا خمسة ألف جنيه في نهاية السنة لقيتهم عشرين أطلع على العشرين حتى وانا خسرت خمس آلاف جنيه لكن اللي موجود بلغ نصاب يخرج تخرج فيه الزكاة لا لا اساس إزاي اساس بمعنى ايه حضرتك لا ده حاجة تانية ده مش رأس المال اسمه الأصول بتاعت المشروع ما لهاش علاقة بالزكاة يعني انا عندي المحل بتاعي مثلا في خمس ثلاجات ما لهمش علاقه تمن التلاجات دي مثلا 5000 جنيه يبقى ما لهمش علاقه بالمساله ما يدخلوش اصلا في في تقييم التق... انا بقيم المحل التلاجات بتاعه المحل كل ما يساعد في هذه التجارة عندي سياره بنقل بيها بضاعه او بشتري بيها ما تدخلش في الايه ما تدخلش في راس المال العروض اللي انا بتجر بيها لأنه عندي ثلاجات بتجر فيها خلاص تدخل في المسألة عندي عربيات بتجر فيها طالع أي شيء يد دخلت فيه بمجرد أن أنا انوي به التجارة أرض بيت طالما أنا نويت التجارة خلاص يدخل معايا على طول في عروض تجارة بإذن الله تعالى. أن تبلغ قيمتها نصابا بالإضافة إلى الشروط الخمسة السابقة اللي هو إحنا قلنا عليها الإسلام والبلوغ والعقل والحرية بيقول في الآخر ولا اعتبار في التقويم لما شتريت به العروض لأن قيمتها تختلف ارتفاعا ونزولا وإنما العبرة بقيمتها وقت تمام الحول يعني أنا الحاجات البضاعة اللي أنا اشتريتها اشتريتها بسعر في بداية الحول وفي نهاية الحول كانت بسعر أقل أقيم على الأقل كانت بسعر أعلى أقيم على السعر الأعلى اليوم اللي أنا قيم فيه يبقى بسعر اليوم ده الباب الثالث في زكات الخارج من الأرضي وفيه عدة مسائل المسألة الأولى متى تجب ودليل ذلك الأصل في وجوبها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وتجب الزكاة في الحبوب إذا اشتد الحب وصار فريكا وتجب في الثمار عند بدو صلاحها بحيث تصبح ثمرا طيبا يؤكل ولا يشترت له الحول الخارج من الأرض هنا بيتكلم على النبات مش بيتكلم على المعادن والركاز الأمح في انتوا عارفين الفريك الفريك اللي بيؤكل بيطبخ ويؤكل اسمه طور من أطوار القمح الحب بيبدأ يشتد بيسموه جماعة بتاع الزراعة انه هو دخل في طور الفريك الوقت اللي أنا ينفع اخد الأمح ده وعمله فريك يبدأ يشتد تخرج منه في الحالة دي يبقى بدوب الصلاح علامة بدو الصلاح ان يشتد الحب صلاح مثلا بدو الصلاح بالنسبه للنخيل ان لونها البلح لونه يصفر أو يحمر حسب ما هو موجود العنب يجري فيه الماء يبدا أي بدو الصلاح يعني حتى لو جاءت جائحه برضو في الحاله دي يمكن تاثيرها يبقى بسيط يعني يقول فتجب الزكاه في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار كالحنطه والشعير والذره والارز والتمر والزبيب ولا تجب الزكاة في الفواكه والخضروات. الأحناف خالفوا. هذا هو المعتبر على جمهور علماء أن الزكاة تجب في ما يسمى كل ما يسمى قوتا يعني يقتات به. الفاكهة والخضروات دي حاجات يعني للتفكه فلا تسمى قوتا لكن الأحناف تمسكوا. بحديث فيما سقط السماء العشر كل ما هو خارج من الأرض يزك يخرج فيه العشر إذا كان يسق بالراحة وإذا كان يروى بالآلة فيه نصف العشر لكن الجمهور على غير ذلك يقول ولا تجب في الفواكه والفضروات فالمكيل لكول النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر التوصيق فيه وهو التحميل والمدخر لوجود المعنى المناسب لإجابة الزكاة فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة الوسق يعني حاجة اللي بنكيل بيها يعني اللهم خمسين كيلة بالنسبة لكيل المصري فهو بيقول أنه الشاهد إن الحاجة اللي اللي هو نقيمها بالكيل بمكيال يعني هو ده القوت الودخر يعني يقتات ويدخر ويكال أو يوزن طبعا هيدخل بقى ممكن نقول بقى دلوقتي أصبحنا في عصر اللي بيوزن يمكن يوكال واللي بيوكال ممكن يوزن الشيخ العثيمين قال نرجع لأصلها زمان يعني اللي كان بيوكال زمان يتعامل معاه بالكيل دلوقتي واللي كان بيوزن زمان يتعامل معاه بالوزن بقى بعيد عن الحاجات المستحدثة الآن بنسبة لأصبح الموزون مكيل والمكيل موزون المسألة الثانية شروطها شروط الزكاة يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان شرطان بلوغ النصاب هو خمسة اوسق وساق الحديث وقلنا خمسة أوسق يعني خمسين كيلة بالكيل المصري وأن يكون النصاب مملوكا وقت وجوب الزكاة خمسين كيله مش كيلو مش خمسين كيلو الخمسة أوسق إن لم تكن الزاكرة فهم الخمسة أوسق يعني خمسين كيله بالكيل المصري يعني الوسق عشر كيلات بس ممكن تراجعها يبقى كزاكم الله خيرا يعمل فضل الزحلة لا كيله كيله بالكيل المصري يا شيخ الكيل غير الكيلو الكيلة في حاجة كده مكيال بيعرفوه الفلاحين بتختلف يعني مثلا الكيلة في الرز 15 كيلو مثلا يعني على سبيل المثال اضرب بقى لو هتزك الرز 15 كيلو في 50 يطلع لك نصاب الأرز وزن الأمح بيختلف بقى عن وزن, يعني وزن الأرز وزن الشعار بيختلف فكل حاجة ليها ايه المسألة الثالثة في مقدار الواجب الواجب في الحبوب والثمار العشر فيما سقي بلا كلفة طبعا في, ما في نصف العشر فيما سقيا بكل فطبيعي يعني انه ما يكون كده المسألة الرابعة في زكاة العسل حكى ابن عبد البر رحمه الله عن الجمهور أنه لا زكاة في العسل وهو الأظهر لأنه ليس في الكتاب ولا في السنة دليل صحيح صريح على وجوب الزكاة في العسل والأصد براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب قال الإمام الشافعي رحمه الله الحديث في أن, في أن في العسل العشر ضعيف قال ابن المنذر آخر سطر في المسألة قال ابن المنذر ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت يعني عشان أقول لك طلع عشر العسل أو نصفه أو جزء منه ما فيش عندي في السنة أو في القرآن دليل يلزمني أو يوجب علينا أن إحنا إنما تتصدق طب أنت يا راجل بقى بالتاجر في العسل يبقى العسل يخش فين؟ في عروض التجارة ونحن مشكلة يعني يعني واحد عنده مناح العسل كثيرة جدا رجل غني يبقى عنده فلوس كتير فطبعا مكسب العسل ده فلوس العسل هتخش مع بقية الفلوس اللي عنده وكله هيتضم في الآخر ويطلع منه الزكاة أما هو المقصود ايه ان انا مثلا عندي طن عسل مقدرش اقول لك طلع عشر هذا الطن او ربع العشر او نصف العشر لان لم يثبت في السنة شيء من ذلك لكنه هيبقى اي لكنه سيدخل في عروض التجاره الخامسة مسألة الخامسة في الركاز الركاز هو دفن الجاهلية ودي أصبحت حمى الآن بين حتى الملتزمين إلا من رحم ربه كله دلوقتي بيبحث عن كنوز تحت البيت الفلاني فيه كنز وفي الغتل الفلانية فيها كنز ويجي ناس من بره وعلاء مبارك وجمال مبارك ولو التلت ولو العشر في النظام البائد والناس يجيبوا جن وشركيات واحد حاوي ولا ساحر ويقعد يقول عزائم شركيه ويحفر وحاجه عجيبه جدا وتدلك ان الناس اصبحوا يعني مش عارف اقول لفظ عشان لفظ ما يخنيش يلهثون وراء الماده بشكل عجيب يعني انا طول ما انا فقير اهو انا في حالي وماشي يعني على قد يعني طب واحد قال لي فرصة بعد الوقت ده انت بيتك تحتيها تبقى مليونير مباشرة ينسى التزام إلا ما راح يمر بطبعا التزام وينسى السنة وينسى الشرع خلاص بقت مليون سال لعابه للمال وهذه مسألة يجب أن نحذر منها جدا وكثيرا أولا استخراج هذه الأمور طريقة شركية ده ده الكفر الوحدة ده مسألة تانية خالص بقى عايز يعني علماءي فيها ثانيا الأمر الحاجات اللي هتتم استخراجها الحاجات اللي هتتم استخراجها نفسها لما تبيع تمثال او جزء من تمثال يعني تضرب له مش اكباد الايبل بقى اكباد يعني الايه افخم السيارات والطائرات عشان مش عارف دقنه بولهول موجوده في المتحف البريطاني في لندن ناس بتيجي تزورها مثلا إنا لله وإنا اليه راجعون ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم من مشارق الارض ومغاربها يأتون وتوت عنخ امون يلف به العالم شركيات وكفريات وحدث ولا حرج أنت الآن لما تستخرج من تحت منزلك أو من أرض قطعة من الآثار التي تسمى آثار فرعونية أو كذا أو كذا هؤلاء الذين يعني فرعون هذا اللي ادعى الألوهية وكذا وكذا وكذا ونعلم أولادنا في المدارس أننا والفرعنا هم وكل انتصارات كورة ومشكورة هم حاجة عجيبة جدا يعني مسخ الهوية الإسلامية وإحنا للأسف في المدارس بلعنا الطعم من زمان خالص وبرضو بدأ يبقى عندنا نعرة كذابة ونعرة عجيبة جدا حتى الآن فينا ملتزمين جالسين معانا الآن مغرمين بكرة القدم حتى الآن وهي تطعن في عقده الولاء والبراء دون أن يدع تطعن في ولائه وبرائه أصبح بعد أن ديما دخل فيها الاحتراف يدخل اللاعبين من الكفار سواء يهود أو نصارى أو بوذيين أو أي كذا والفريق اللاعب الفلاني الهداف بتاع الفريق بتاعك اللي أنت بتشجعه كافر تحبه وتوليه وتكره هذا المسلم الذي انتصر على فريقه طعن في الولاء والبراء في الصميم وانت ونحن لا ندري فكلنا يحذر وفي هذه بدعه يهوديه أدخلها اليهود يشغلون بها العالم المسلمين حتى المسلمون حتى لم ينجحوا فيها ايضا يعني لكن ان شاء الله ننجح باذن الله فيما شرعه لنا الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم الشيخ سعيد عبد العظيم حفظه الله له كتاب صغير بيتكلم عن الايه بعض الالعاب من ضمن هذه البدعه اليهوديه فكل الحاجات اللي تستخرج من دفن الجاهلية لو كان قيمتها عند هؤلاء المغفلون قيمتها في أنها تاريخية من سبع تلف سنة ومن ثلاث تلف سنة ودي مش عارف من أثر بتاع التأمين ودامين هو ده تمنهم هو حضر أصل ملوش أي قيمة خالص يعني لكن كن أنه هو يباع حتى يقدس وتضرب له أكباد الإبل من كل حدب وصوب أنت مسؤول عن هذا أمام رب العالمين فدي أنت لما تط... يعني تستخرج من الأرض قطعة أثرية إن كانت حجر تطحن وتذر في الهواء ترمى في البحر مش كما قفت بعض المشايخ أضائمة المساجد في الفيوم نطمس الوجه ويبقى إحنا كده إزاي تطمس الوجه؟ ده أنت لو لقيت إصبع لواحد من الكفار من الفرعنة إصبع فقط مش وجه لو لقيت جلبية بتاعته حتى دي لها قيمتها التاريخية والعالم والمتاحف وكذا وكذا هوس أنت تساهم الآن في, في تقديس وفي شركيات وفي كذا وفي كذا دون أن تدري طب إن كانت هذه التماثيل معادن تسبك وتبعك سبيكة يعني لو كانت الذهب يتم سبكها وتسبح سبيكة ذهبية تتباع بالجرام لو كانت نحاس لو كانت فضة لو كانت كذا لو كانت كذا يتم سبكها وتجع سبيكة طبعا ملاش قيمة غير وزنها فقط بس أما قيمتها التاريخية انتهت وطبعا هو الجماعه الساحر والحاوي والحاكم البائد كله كان بيبحث عليه على القيمه التاريخية فأنا أحذر يعني أذكر نفسي وإياكم من أن تحذروا من هذا وتحذروا الآخرين بنتعامل مع هذه الكنوز اللي بيسموه دفن الجاهلية هذا أمر يعني لابد من له من ضابط شرعي حتى لا يستخرج حاجة بضوابط شرعية يتعامل معها بعد استخراجها بضوابط شرعية ولا يسيل لعابه للملايين والمليارات لأن الدنيا أصلا لا تساوي عند الله جناح بعوضة بكل ما فيها من خيرات من عهد آدم إلى قيام الساعة تب أنت المليون بتاعك ولا المليار بتاعك اللي أنت خدته وهيضلك والعياذ بالله ده يساوي كم من جناح البعوضة لا شيء. ولا شيء خالص احسبها صحي كده عشان ربنا يمن علينا و... ولا يتخلف نصره ووعده عنه فيبقى دفن الجاهليه فيها الخمس يخرج لبيت المال المسلمين طب بيت المال المسلمين ما فيش بيت مال المسلمين يبقى حضرتك دلوقتي الحاكم السابق هيسرقه لو انت في... هيسرقك انت كمان صح انت ياخدك صاحي لو لا لو طلق صاحي ياخدك صاحي فهو انت هتقول له ده انا تعال لقيت ايه ده انت واحد حكى حاجه كده كانت في احدى القرى الفلاحين زي حالاتي كده ممكن يعنده عنده بيت الباب بتاعه ما عندوش ملوش ترباس ولا مفتاح ولا حاجه فبيحط حجر وراه عشان حاجة تستور بيته يعني فالحجر ده كان عليه نقش من النقوش يعني فطبعا اهل الشر كثيرين بلغ عنه انه عنده حجر فرعوني طبعا في يوجعك في النظام القديم خمستاشر يوم استمرار لغايه ما ثبت ان الحجر ده ما ما يعني حجر عادي يعني ما قيمه بعد خمستاشر يوم حبس والله اعلم ادي كان نظام فلهذا اهلكهم الله وازالهم لما عصوا وتجبروا قسمهم الله عز وجل نسال الله ان يتم علينا النعمه ويحكم فينا شرعه وكتابه وسنه رسوله في زكاة بهيمة الانعام في زكاة بهيمة الأعام عدة مسائل. نعم. يعني الجهلية نفهمها هنا أنها مجهولة الح... يعني أنت اشتريت بيت قديم من سين من الناس يعني، وبعدين وانت بتحفر عشان تبني البيت من جديد لقيت حاجة مدفونة. سواء بقى من عصر الإسلامي من عصر فرعوني يعني مجهول صاحب هذا الدفن مجهول فسواء هو بقى الحاجة دي إسلامية من عصر إسلامي الروماني من عصر روماني من عصر فرعوني من أي عصر لكن صاحبها مش عارفينه يعني فحضرتك هترجع للمالك الأرض اللي انت اشترك من عنده وتقول له احنا العمال لك طبعا ده مشكلة لو هتقول له ده احنا لقينا حاجة في البيت ويقول لك ايوه ده تبعنا إلا من رحم من ربي طبعا فإن تعرفت على صاحبها ياخذها صاحبها نعم يا شيخ يعني مثلا من العصر الاسلامي ما ينفعش لو في احنا العصر الاسلامي دلوقتي 1400 واربعمئه سنه نعم نعم طب ونوجدت بقى معصور إسلامية التعامل معها إزاي نعم كاملة تدخل طيب أبو سمية بقى الأخ محمد رفع دي حقق المسألة ويجبها لنا مكتوب الإسلام القادم عشان نقرأ عليكم إن شاء الله زكاة بهمت الانعام احنا تفقن إن هم والبقر والغنم ويدخل مع البقر الجموز عزك الله ويدخل مع الغنم الماعز طبعا بيشترط لها شروط أن تبلغ نصاب كل حاجة من دول لها نصاب وأن يحول عليها الحول الحول الهدي طبعاً أنت يق ناصراني من الجعابي وأن تكون سائمة يعني بترعى طول السنة عايشة, عايشة يعني تعيش على الرعي المجاني. طول السنه او اغلب السنه آه. زي الجماعة العرب اللي هم بيلفوا كده يعني آه. اه كلمه بقى هنا ليس فيما دون خمس ذود صدقه من الابل هي مش متشكل عندي انا ضبطتها من الـ من الـ من مكانها رجعت للحديث بفضل الله يعني اضبطها عندك بقى خمس ذود ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل الذود الأكثر يقول في الفتح الباري الأكثر أن الذود من الثلاثة إلى العشرة زي البضع في بضع السنين كلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد ذلك سيغلبون في بضع السنين بضع دي من, واحد من ثلاثة الكسعة غالبا أهل اللغة بيقولوا كده فالذود أيضا من ثلاثة العشر. وهذا جمع لا واحد له من لفظه وهو يختص بالإناث إناث الإبل قال قرطبي رحمه الله أصله ذاد، أي يذود إذا دفع شيئا وكان من كان عنده دفع عن نفسه معرة الفقر وشدة الفاقة والحاجة ده بيقول على معنى كلمة ذود هي ليه العلماء بيسيبوا بيس بيس حاجة رحمهم الله وجزاهم الله عنا كل خير ما بيسيبوش حاجة إلا يبحثوا فيها ليه سميت هذه الاناث من ثلاثة العشرة من إناث الإبل سموها ذود يقول لأن من يملك هذه الكمية يدفع عن نفسه معرض الفقر والفاقة أن يحول عليها الحول خلاص وأن تكون سائمة قلنا الاعتبار بأن الحول الهجري طبعا ترعى الكلى اللي هو العشب طبعا معروف الكلام ده وأن تكون عاملة يعني عندنا مثلا عزكم الله البقر اللي بيشتغل في الحرف زمان أو كذا ده أو الإبل اللي احنا نواضح اللي بنسقي عليها بننقل عليها بنشيل عليها أحمال أو كذا برضو ما تدخلش في الزكاة يقول لأنها, لأنها تدخل في حاجة الإنسان الأصلية كالثياب أما إذا أعدت للكراء فإن الزكاة تكون فيما يحصل من أجرتها أو يحصل من أجرتها إذا حال عليه الحول الثانية المسألة الثانية في قدر الواجب السائمه بالمين نعم ما هو الشيء الكتاب بيقول حضرتك بيقول إن كانت طرعة إن كانت سائمة معظم الحول كاملا أو معظم الحول إن ما كانش غير كده بل هي فيها الزكاة يعني إن كان بيعلفها على حسابه على نفقته بيشتري لها أكل على نفقته لا تجيب فيها الزكاة الشرط في زكاة بهمة الأنعام إنها تكون سائمة الحول كاملا أو معظم الحول ده عشان ايه شرط اخراج الزكاة منه بس فان كان الناس دول بيشتروا خلاص ما من ناخدش منهم زكاة ان شاء الله يعني لما بنا يمن علينا ان شاء الله ويمكن لشرعه ان شاء الله <تصفيق> نعم نعم يا شيخ البانها واولادها هيدخل بقى برده ان كانت في قنيه او تجار او كذا أو دخلك اللي هيفيد كله كل دخلك بقى من الألبان ومن الأولاد ومن الكذا ومن الكل دخلك هتجيبه في آخر السنة بعد صرفك ومصاريفك وهتشوف باقي عندك كام وبزكي بلغ نصابا وحال عليه الحول في قدر الواجب بقى وهاجر لا بري فيك المسألة الثانية في قدر الواجب في الإبل طبعاً الصفحة واضحة جدا لأن احنا خلاص الوقت خلاص أصبح يعني مش في صالحنا زكات الفض وبعدين في اهل الزكاه قدامنا ربع ساعه بس قدر الواجب من الابل جدول اللي عندنا ده وطبعا بنت مخاض وبنت لبون وحقه مجزعه مكتوبه بالتفصيل يعني ايه بنت مخاض يعني ايه بنت لبون يعني ايه جزعه يعني ايه والثانية من كذا كل الحاجات دي بالتفصيل موجوده عندك يعني فان شاء الله هتذكروها انتوا وبرضه تبيع ومسنه موجوده بالنسبه, للإيه؟ بالنسبة للبقر والجاموس برضه يعني ايه تبيع ويعني مسنة كل حاجات واضحه وعندنا جدول في من المقادير الأربعين 40 شاه مثلا بالنسبه للغنم من أربعين لمية وعشرين دي فيها شاه واحده بين من 40 120 بيسموه الفرق بين الفرضين ويسمونه الوقس بالألف ولاب ووقاف وصاب الوقس ده الفرق بين الفرضين يعني ال40 فيهم شاه لغاية 121 يبقى فيه شاتان فالفرق ده اللي هو من 120 من 40 أو من 41 لغاية 120 ده اللي هو الفرق بين الفرضين بيسموه في اللغة الوقس وطبعا لا يجوز ان احنا نخلط بين المجتمع ولا نفرق بين يعني الخلطاء لو كان عندنا خليط ما نفرقوش عشان نهرب من الزكاة او عندنا مفرق ما نجمعوش عشان نهرب من الزكاة وهو ضرب امثله يعني واحد عنده مثلا اتنين من الناس عندهم كل واحد عنده عشرين من الغنم وبيرعوا مع بعض كل حاجة المسرح اللي بيسرحوا فيه كل حاجة المبيت والآكل والشرب كل حاجة واحد يجي بقى قبل الزكاة مثلا باسبوع عشان الرجل الوالي الأمير هيبعت لك المصدق عشان يأخذ الزكاة منك يروحوا في الصين مع بعض كل واحد يأخذ العشرين بتاعته لأنهم لو لاربعين مع بعض يطلع فيهم شاه فكل واحد يأخذ 20 بتاعته قبل الراجل ما يجي يقول لك انا عندي 20 بس طب انت هتهرب من مين بقى انت ههربت كده من المصدق وهربت من ولي الامر طب وربنا هتقول له ايه فلا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق هروبا من الزكاة نعم موجودة عندك والله ما حضرنيش مسألة كنت قلت لك على طول المساله الثالثه في صفه الواجب يعني ال المصدق اللي بياخد الرايح ياخد الصدقه بتاعه الزكاه بتاعت الغنم او بتاعت الابل او بتاعت البقر والجاموس ما يخدش اوحش حاجه وما ياخدش احسن حاجه ياخد الحاجه ياخد الحاجه الوسط وما ياخدش مثلا واحده بتربي اولادها بترضع اولادها ما ياخدش واحده حامل هيتحسبوا 2 ما ياخدش واحده بيشتغل عليها صاحبها ما ياخدش واحده مريضه عجفاء ما ياخدش واحده سمينه جدا لنا. ياك وكريم أموالهم لأنها تبقى عزيزة على صاحبها إلا أننا أخذ حاجة وسط وصاحب المال رجل تقي وقال لي لا أخذ الأحسن حاجة عندي تبقى دي حاجة طيبة خالص يعني. نعم الرابعة في الخلطة في البهيمة الأنعام ودي اللي احنا قلنا عليها من شوية صغيرين زكاة الفطر اللي هي بعد رمضان واجبة طبعا على كل مسلم العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير فالموضوع منتهي ومعروف تماماً يعني بفضل الله وشروطها تجب على من عنده قوته عنده ليلة العيد يكفي يوم العيد ليلة العيد وليلة العيد عنده القوت ده يبقى مطالب بإخراج الزكاة فهو بيقول ان وجوبها الإسلام ووجود ما يفضل عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصيلة في يوم العيد وليلته. في حكم وجوبها يقول من الحكم في وجوب من الحكم باء السر الله في حكمة وجوبها أبأصلح ورايا خمام ما فيش حرج في حكمة وجوبها أصلا قلت في حكم وجوبه في حكمة وجوبها من الحكم في وجوب زكاة الفطر تطهير الصائم إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال في يوم العيد إظهار شكر نعمة الله على العبد. إلى غير ذلك الرابعة مقدار الواجب طبعا صاع من طمر القصه بقى اللي احنا كل سنة بنرجع لها كل سنة في العيد وفي رمضان يعني نطلع زكاة فلوس ولا نطلع طعام طبعا جمعه علي جمعة عليهم الله ما يستحقه هو من على شكلته يصرون على أمواء على انها تخرج نقود متابعة للإمام أبي حنيفة رحمه الله والإمام بريء منهم لأن الإمام قال يا أيها جماعة قال يجوز إخراج القيمة الإمام ابو حنيفة بريء من كل هؤلاء إن شاء الله لأنه أتبرأ وقال حتى أي حاجة تخالف مذهبي يعني خلوه يعني ما تاخدوش بيها يعني. فالإمام أبي حنيفة رحمه الله ورضي الله عنه يقول يجوز إخراج القيمة بس احنا خدنا كلمه يجوز ديت والازهر اوجب خلاص على كده بقى عند الناس وطبعا الناس بيقول لك ده اسهل طب انت هتديله قمح وبعدين ولا رز ويروح يبيعه والقمح هيكتر عند الفقير والرز هيكتر عند الفقير وهو عايز فلوس عشان يجيب ملابس العيد للعيال انت مالك وما الملابس العيد ملابس العيد دي لو انت المسلمون في تكافل بينهم وبيخرجوا زكاه اموالهم زكاه المال تخرج اموال للفقير مالكش دعوه انت مالكش دعوه بالفقير تقول الفقير ده فلاني الفلاني ده لا ده أنا مش هيعرف يتصرف وهو محتاج اكل ومحتاج ملابس اروح اجيب له بزكاه المال لا زكاه المال تخر تصل الى الفقير مال وزكاه الفطر تصل الى الفقير طعام وابو حنيفه رحمه الله حتى جوز ابو حنيفه اللي اجازه ده أجازه على ان معاذ أخذ زكاه المال <تصفيق> من اهل اليمن حلل ملابس يعني خد كلها ملابس عشان أهل المدينة يقال الكلام بالعلماء يقولوا يعني الكلام ده كانوا محتاجين ملابس فخد كل الزكاه ملابس يعني زكاه الأموال طب احنا لماذا نقيس اصلا زكاه الفطر على زكاه الأموال وإحنا عندنا نصوص خاصه بزكاه المال ونصوص خاصه بالزكاه الفطر خلاص الإمام وحنيفة يؤخذ من قوله يرد وقاس هذا القياس وقال يجوز القيمه نروح نعلقها في راي ابو ونقول رضي الله عنه نقول لازم قيمه لا منفعش هو القيمة دي أهم حاجة في المسألة لا مش كده خالص الإمام يقول يجوز بقى إحنا نظام بنتلكك أو بنظام إن إحنا بندور على أي حاجة نبعد بها عن السنة وبعيد عن السلف ده موضوع تاني دي مسألة تانية الأخ الموظف اللي هو بيقولنا مش هارف مش روح أجيب رزه ولا دقيق ولا كذا يا شيخ الأخوة في كل مكان بفضل الله دلوقتي حتى قبل الثورة كمان وفي النظام البائد بيقوموا بهذه المسألة بفضل الله وبيأخذوا الأموال من أصحابها ويقوموا بشراء الحبوب ويوزوها على الفقراء المستحقين ومفيش أي حارق خالص وطبقنا السنة تركت فيكم ما تمسكتم به النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا ومن أعلم بمصاحة الفقير الله ورسوله أعلم مصاحة الفقير وكان الدرهم والدينار موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والطعام والحديث بتاع, بتاع آية الكرسي الشيطان لما جاء يسرق من ابي هريره وكان يحرس زكاه الفطر الحديث يقول يحث من الطعام ابو هريره كان يحرس زكاه الفطر ويقول جاء يحث من الطعام عايزين ايه ثاني مش عارف عايزين ادله ثاني ايه واضحه ماشي يجوز خلاص يجوز ما قلت لكش حاجه يجوز ومصلحه الفقير ماشي انما هي مش بقى كل حاجه هي بقى خلاص طالما في زي مثلا واحد يقول لك اه والله ده الناس قالوا ده فؤيد البنوك ده العلماء أجزوهم شيخ انت بتتقل لا يتعامل مع ربنا تتعامل مع ربنا لا تتعاملش مع العلماء وعلماء السوء ده باتفاق علماء ال... أهل السنة ان فؤيد البنوك كريبا تقول لي لا فلان قال وفلان قال رحمه الله أحد العلماء على القناة, ال... على القناة الأولى قبل موتي بشهر أو بشهرين أجاز الذهب للرجال يعني مصيبة يعني كيف والنصوص زي الشمس تقولك اصل انت لو سافرت بلد وتسرقت فلوسك بدل ما تروح تشت... تسلف من حد تبيع الذهب اللي معاه شفت الأدلة هاجا يعني إن لله وإن إليه رجعون ربنا يغفر لنا وله وللمسلمين طبعا احنا بالنسبة للرز في وضحة خالص موضوع احنا جبنا كيلة رز بالفعل الكيلة عند الإمام مالك بتجزع عن ستة وعند الإمام الشافعي بتجزي عن أربعة وليه أربعة وليه سيد تختلفه في أن الإمام الشافعي قال الكيله ثمانية أقداح أصلا في الكيل المصري ثمانية أقداح فإمام الشافعي قال الكيله عفوا الصاع أدحين والإمام مالك قال الصاع أدح وتلت جه الخلاف من هنا فكان الشيخ أحمد فهيم حفظه الله في جماعة الشرعية قال والله أنت وليت واحد مستريح بيقولوا الامام الشافعي بيقول الكيله بتجزى عن اربعه مفيش مشاكل يعني واحد على قد حاله يبقى الكيله عن ستة مفيش أي مشكلة. المهم احنا جبنا كيله رز وكيلناها بالكيله المصريه دي ووزننا الرز طلع 15 كيلو يبقى كيلو عن 15 كيلو رز تجزء عن ستة. و... او تجز عن اربعه حسب, ما... يعني حسب حال السائل أهل الزكاة اللي هم الثمانية الموجودين في صورة التوبة، أهل الزكاة الثمانية الذي ذكروا في صورة التوبة. مسألة هل نوزع الزكاة على الثمانية اللي موجودين؟ لا، شو نوزعهم على الثمانية الموجودين؟ حتى في عصرنا الثمانية مش موجودين. اللي موجود الفقراء والمساكين والباقي طبعاً ما فيش عاملين عليها. وفيه الغارمين طبعا وفي ابن السبيل احيانا ودلوقتي اختلط الحابل بالنابل يقول لك ده انا مسافر والفلوس ضاعت مش عارف لفين وديني لا قل له تعالى انا هوصلك لغايه الموقف وادفع لك الاجره يسيبك ويمشي وبعدين انت مش عيب اصلا ان انت ان ان احنا ما ما لا نساعد هؤلاء على التسول يعني لا نساعد هؤلاء على التسول رجل صحيح وحاط تلفاس والطري على كتفه والغلق في ايده وانا ما اشتغلش النهارده وجاي اتخانق فيك اديني لا ما تدلوش طبعا لان احنا عايز عايزين عايزين نفصل الناس اللي هما ايه تحسبهم اغنياء من التعفف كل واحد في الحي بتاعه بيعرف الناس الايه المستحقين عنده يبقى الفقير والمسكين ويجوز انك تعطي من زكاه المال لرجل فقير او مسكين لمده سنة يكفيه سنة كاملة فيش اي حرج خالص المسكين وأما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر. يعني واحد عنده سفينة بس اللي جاي على قد اللي رايح برضه يعني واحد ممكن يكون عنده عربية ملكه سرفيس مثلا او ناقله أو كذا بس بطنها مفتوح عمال اللي جاي هنا عمال ميكانيكي وكذا ويدوب اللي جاي على اللي رايح ممكن ده يبقى من ضمن المساكين لأن ربنا قال وأما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر وفيش أي حرج من هذا. يعني بعض الناس يحاول هو يتحرم ماش إن كان في أفقر من هؤلاء ماش. لكن ان مليناش الا كده خلاص لا باس من ذلك في بعد كده السهم بتاع في سبيل الله الجمهور العلماء يقص يقول في سبيل الله يعني كل مصالح المسلمين تاخذ من الزكاه بناء مدرسه ورصف طريق وبناء مستشفى هذا الشيخ العثيمين يقول هذا غير صحيح الصحيح ان الجهاد إن في سبيل الله اي الجهاد في سبيل الله قتال الاعداء هو ده السهم ده يخصص لهذا والغارمين طبعا معروف ان الغارمين اللي هو تحمل مثلا حماله في إصلاح ذات البين زي الحديث اللي موجود لا بأس حتى لو كان غريا أن يأخذ من أموال الزكاة نعم يا شيخ مين ده الغارم حتى لو كان غنيا وغارما لاصلاح ذات البين يأخذ من أموال الزكاة لا أدري والله المسألة الثالثة هل يشترط استيعاب الأصناف؟ لا طبعا بيقول لا يشترط الرابعة في نقل الزكاة من بلد لآخر بيقول إن هو يجوز لو كان هناك من هو أشد فقرا أو يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء في بلد بعيد مثل فقراء بلده فإن في دفعها إلى أقاربه تحصيل المصلحة وهي الصدقة وصله وهذا القول بجواز نقل الزكاه هو الصحيح لعموم قوله تعالى انما صدقاته للفقراء والمساكين أي الفقراء والمساكين في كل مكان وسبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نستاذن الدكتور نبيل في جزئية بسيطة بس كده اتفقنا عليها الدكتور نبيل ما كانش موجود في الاتفاق في تعديل بسيط بعد ما تشاورنا مع الاخوه المحاضرين دكتور نبيل بيسمع تشاور من البلد ونستاذنه يعني بشان تعديل مواعيد امتحان الفصل الدراسي الثاني تقرر الاتي تقديم موعد امتحان الفصل الدراسي الثاني وذلك كالتالي يوم الأحد اكتب عندك التاريخ ده يوم الاحد 23 شعبان اللي هو هيكون امتحان الفقه والعقيده والنحو والتفسير ما تم دراسته في الفصل الدراسي في الفصل الدراسي الثاني يعني من بداية فصل الدراسي الثاني لغاية ما هنقف إن شاء الله بنسبة للفقه يبقى من أول صلاة الجماعة اللي احنا امتحنا فيها الشهر, الشهر برضو هيدخل فيه تاني لغاية إن شاء الله ربنا يعيننا ونخلص كتاب الصيام الاسبوع القادم إن شاء الله إن كان في العمر بقي لغاية انتهاء من, قيام من كتاب الصيام بعض الناس ممكن يقول احنا هنذكر ازاي ان احنا بفضل الله بنخرج من امتحان لامتحان لامتحان يعني احنا بنتم المذكرة أول بأول بفضل الله هيبقى عندك اللي دخل كتابين جداد اللي هو الكتاب بالنسبه للفقه كتاب الزكاه وكتاب الصيام بس مش اكتر من كده وحاجات معروفه جدا ومشهوره وكل يعني متداوله بفضل الله وبنتعامل بيها كثيرا يبقى يوم الاحد 23 شعبان امتحان الفقه اللي هي المواد اللي بتدرس يوم الاحد يوم الاربع وعشرين شعبان امتحان التجويد والاصول والمصطلح برضو ما تم تدريسه في الفص الدراسي الثاني ليه بقى احنا عدلنا الامتحانات ديت لالاتي اولا دافعا للمشقه على الطلاب عشان ما نضطرهمش يجوا ايام غير ايام الدوره هم انتوا جزاكم الله خيرا فرغتوا اوقات كل اسبوع اللي هو يوم الاحد ويوم الاربعاء مش عايزينكم ايه تتعطلوا في مصالح, تتعطلوا مصالح او قد, يت... قد يكون الأيام دي سبب في بعض الناس يتخلفوا عن الامتحان فمراعاه لهذا ودفعا للمشقه قدمنا الامتحان شوي عشان يبقى في نفس ايام الدورة اللي هو الاسبوع الاخير من شعبان الموعد الاولاني اليوم التاني يرحمك الله اليوم التاني كان يوم 30 شعبان يوم 30 شعبان ده بعيدا عن علي جمعة عليه من الله ما يستحقه قد يكون يوم واحد رمضان 30 شعبان اللي جاي ده ممكن يبقى واحد رمضان طبعا العملية بقت صعبة خالص يعني مش ينفع خالص المسألة فإحنا ما خدناش بالنا لما حطينا في الامتحانات اللي إحنا بشر لما حطينا الموعد دي قبل كده ما خدناش بالنا من المساله دي لكن ربنا من علينا وتداركنا الأمر يعني فعشان برضو من إيه من من نخرج من مسألة هو 30 شعبان متمم ولا واحد رمضان يبقى إحنا كده إيه, إيه في, في الأمان يعني زي ما يقولوا يعني طيب حتى لو كان 30 شعبان برضو طلع 30 شعبان إحنا عندنا صلاة ترويح في نفس اليوم ده. برضه ب برضه ممكن برضو يسبب حارة جايدة. أرضا في اليومين الأولين، آخر يومين من آخر يومين ثلاثة من شعبان، الناس تستعد بقى رمضان. كله بقى بيشتري وبجهز بقى إيه ما وطاب. يعني ربنا يبلغنا رمضان ويعنا على صيامه ويتقبله منا بإذن الله تعالى. يبقى حضرتك المحاضرتين الأخيرتين بس هما الجداد والباقي يبقى محتاج مراجع سريعا. نقول النصف الثاني الفص الدراسي الثاني فقط اللي كن الامتحان في في المسألة نقول إن شاء الله طبعا إن شاء الله الامتحان يكون في مستوى الطالب المتوسط في جميع المواد بإذن الله تعالى ويشمل منهج الفصل الدراسي الثاني كاملا. وأخيرا ليعلم جميع الطلاب أن إدارة الدعوة السلفية بالفيوم عامة وإدارة الدورة العلمية خاصه يعمل الجميع بكل جهل لمصلحه الطلاب ارضاء لله واتباعا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم والله المستعان سبحانك الله وبحمدك نشهد ان لا إله الا انت نستغفرك ونتوب اليك